صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويولا فاضل الحمد لله الذي بنعمته بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام نسأله كما وفقنا أن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه كلمة قصيرة حول رمضان وهو كما قال الله عز وجل أياما معدودات هذه الايام المعدودات بين الله عز وجل حكمتها فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وربنا لا يخلق شيئا الا لحكمه والحكم قد تظهر للعباد وقد تخفى وفي الصيام أظهرها الله عز وجل ابتدأ بها آيات الصيام وختم بها آيات الصيام فكأن الصيام يدور على تحصيل التقوى فقال يا أيها الذين آمنوا ابتدع الخطاب بياء النداء للتنبيه وجه الخطاب لأهل الإيمان ليبين أن امتثاله من مختضيات الإيمان ثم بين هذا الخطاب فقال كتب عليكم الصيام أي فرط كما كتب على الذين من قبلكم وهذا فيه تسلية وعظيم فضيلة لأهل الإسلام التسلية الصيام شاق وهو من أفضل الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عد له والأمر الشاق إذا اشترك الإنسان فيه مع غيره هان عليه فلا يقول أن أحد من المسلمين كلفنا بالصيام الشاق دون غيرنا فربنا قال لنا كما كتب على الذين من قبلكم ثم فيه فضيلة وهي أن هذا العمل العظيم لم تنفرد به الأمم السابقة بل شاركت هذه الأمة الأمم السابقة في كل فضيلة وأجر عظيم ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون وهذا كالميزان للصيام أي أن الصيام فرض لتحصيل التقوى لأن الصيام أيها الفاضل ليس صيام البطن إنما هو صيام الجوارح ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغي والرفث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغب ولا يجهل في رواية ولا يجادل فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم ولذلك من لم يحفظ جوارحه بالصيام فصيامه ناقص ليس هو الصيام المطلوب لأنه إذا لم تحفظ جوارحك لن تزدد بصيامك التقوى ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ولذلك قال ابن رجب قال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام الناس يقولون الصيام في هذه الأيام سهل هذا صحيح ولكن السهولة فيه صيام البطن وليس صيام الجوارح الجوارح الصوارف فيها كثيرة فالصيام في هذه الأيام أصعب ما يكون لأن حقيقة الصيام هو حفظ الجوارح ولذلك قال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء وقال أبو المتوكل كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولوا نحفظ صيامنا إذا صاموا جلسوا في المسجد وكان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد لأن مساجدهم كانت من حصباء حجارة صغيرة وطول المكث عليها يؤذي فكان يأتي برمل الناعم ليستطيع أن يطيل المكث عليه ثم يقول لبنيه ماذا تبغون بعد رمضان وكان لا هذه همة السلف ورمضان أياماً معدودات ولو تأملت في هذه المعدودات بالنسبة للعام لوجدتها لو قليلة فكيف لو نظرت إليها بالنسبة للدنيا والدنيا أهلها في الآخرة يسألهم ربهم كم لبثهم في الأرض عدد سنين فيقولون لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين هذا عمر الدنيا كله يوم أو بعض يوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عشية من الظهر إلى المغرب وضحاها من الصبح إلى الظهر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بل أقل من ذلك ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة وقال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وإما يعينوا على الصيام وعلى التقوى فيه معرفة حقيقة الصيام وما المطلوب منك في صيامك لأن من سلم له رمضان سلمت له العام كلها ومن سلم له العام تلو عام سلم له العمر ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وحسن حصين من النار الصوم جنة وحسن حصين من النار فمن سلم له الصوم في شهره سلمت له عامه ومن سلمت له عامه سلم له عمره ولذلك من التفريط العظيم أن يأتي رمضان على الإنسان ثم يخرج بلا مغفرة نبينا عليه الصلاة والسلام صعد يوما للمنبر فأمن ثم أمن ثم أمن فلما سئل عن ذلك وأنه فعل شيئا لم يكن يفعله فقال فيما قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين يعني جبريل يدعو ومحمد يؤمن بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له لأن رمضان أحيطت به الخيرات من كل جال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فإذا كان المنادي ينادي وأبواب الخير قد فتحت والشياطين قد منعت فما بالإنسان يفرط لأن بعض الناس يجعل رمضان شهر طعام وسهر ولعب ولهو ونو يتكاسل فيه أكثر من غيره ليس هذا من شأن السلف وإما يعين على التقوى فيه أمران عظيمة ثم أمر ثالث ختم الله به آيات الصيام هذار الأمران الأول منهما كثرة ملازمة القرآن وإلى هذا أشار الله ربنا سبحانه بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرمضان شهر القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوته ومدرسته قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة يدارس القرآن حتى ينسلق الشهر يعني النبي عليه الصلاة يقرأ على جبريل وجبريل يستمع وكان يختم في مدارسته مع جبريل ختمتين فكيف بسائل الأوقات ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فإذا منعت القرآن من النوم بالليل فسيكون شفيعك يوم القيامة والسلف كما قال السائب بن يزير كان القارئ يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات في الركع الوحيدة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر وقال ميمون عمر بن ميمون قال أدركت القارئ إذا قرى خمسين آية قالوا إنه ليخفف هكذا حيت قلوبهم وانشغلت أوقاتهم بالقرآن الشافعي رحمه الله كان يختم في اليوم ختمتين ومن السلف من كان يختم في كل ثلاث ومنهم من كان يختم في كل سبع ومنهم من كان يختم في كل ثلاث في العشرين فإذا جاءت العشر الأخيرة ختم في كل يوم ختمة اجتهاد في العبادة. ما بعده اجتهاد فالإنسان إذا وفق لمواسم الخير عليه أن يستغلها لأنها قد لا تعود عليه فرمضان شهر القرآن وملازمة القرآن يعين على تحصيل التقوى ويكون سببا عظيما في حفظ الجوارح وإشغال الوقت مما لا ينفع الأمر الثاني مما يعين على تحصيل التقوى كثرة الدعاء وبين الدعاء ورمضان ارتباط وثيق ربنا ذكر أحكام الصيام ثم وسط الأحكام بقوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْءٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وذكر الدعاء في وسط آيات أحكام الصيام يدل على أن للدعاء مع الصيام شأن عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تبارك وتعالى عتقى في كل يوم وليلة أي في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة وينبغي أن يستغل وقت رمضان خاصة وقت الإفطار بالدهى ثم مما يعين على التقوى تعلم أحكام الصيام ولذلك الآية الأخيرة من أحكام الصيام ذكر الله عز وجل فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ثم ختمها بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فتبين الآيات ومعرفتها والعمل بها والدوران مع السنة مما يعين على تحصيل التقوى فتحصيل التقوى يكون بمعرفة حقيقة الصيار ويعين على ذلك كثرة القرآن وكثرة الدعاء ومعرفة احكام الصيار نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى هذا ما أردت التذكير به في أول هذا الدرس ونسأل الله لعانة وحسن الختام إنه ولي ذلك والقادر عليه قال الإمام الناوي رحمه الله باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير امه اخرجه للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ليتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء شو عندكم ها فأنجينا خطأ ليس في الآية فاء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فأنجينا خطأ انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون الايه الاولى قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولتكن منكم منكم هنا من اما لبيان فيكون واجباً على كل أحد من هذه الأمة كل على قدر استطاعته أي ليكن منك رجل صالح إما لبيان الجنس وإما للتبعيط فيكون فرض كفاية كما قال الله وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً قال ابن كثير والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده الحديث ونسبة الإمام بن كفير هذا الحديث لأبي هريرة سهو منه رحمه الله كما نبه العلماء فالحديث من رواية أبي موسى وليس من رواية أبي هريرة هذه الآية فيها بيان من يدعو قال فلتكم منكم أمة وفيها أن دعوة الناس للخير والقيام بالأمر بالمعروف والنهع المنكر من أسباب الفلاح وفيها الأمر بالدعوة وأن ذلك واجب لأن الله عز وجل علق الفلاح به فمن لم يدعو لا يدخل مع المفلحين وعدم الدخول مع المفلحين يقتضي أن ناقضه واجب يعني مخالفه واجب لا بد من تحصيل الفلح والدعوة إلى الخير تشمل الدعوة إلى كل ما جاء به الشرع لأن كل ما جاء به الدين إنما هو خير ويدعى إليه ولا يستثنى من ذلك شيء لأن بعض الناس تقول له افعل هذا قصر ثوبك مثلا إذعى السنة يقول أمة فيها وفيها وانت في الثوب الدعوة إلى الله تكون بكل ما جاء به الدين تكون إلى كل خير لا يستثنى شيء من ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تنصحه يقول أمة فيها وفيها وأنت تقول كذا وكذا ما ضرك لو امتثلت السنة وعملت بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هل مخالفتك تنصر بها السنة أبدا وقول يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة أول أمر يدعون إلى الخير لأن الدعوة سابقة للأمر معروفا عن المنكر لأن الدعوة بيان يا أيها الناس يخطب الخطيب فيعظهم ويبين لهم الأحكام ويبين لهم فرضية الصلاة هذه دعوة إلى الخير ثم يأتي الأمر فتقول يا أخي صلي هذا أمر بالمعروف يا أخي لا تغش هذا نهي على المنكر فأول أمر بيان الدين والدعوة إليه ليست هذه الأمور شيء واحد إنما هذه ثلاثة أشياء وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وتغيير المنكر يكون إما باللسان أو باليد هذا الأصل واليد من له ولاية هو الذي يملك تغييره ليس لكله أحد فالدعوة إلى الخير بيان الخير والأمر معروف أمر بفعله والنهي عن المنكر نهي عن فعل ضده ولا هذه تقدمت معنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فذل على أن الأمر المعروف عن المنكر سبب للفلاح وأنه من شأن هذه الأمة وإما أوجبه الله عز وجل عليها لأمر الله عز وجل بذلك لأنه علق فلاح الأمة به وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة تنهون عن المنكر كنتم كان هنا ليست للزمان يعني ليس شيئا مضى وانقضى كان هنا ليست للزمان إنما تدل على تحقق اتصاف الاسم بما دل عليه الخبر أي أنتم خير أمة مثل قول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيم ولم يزل الله عز وجل غفور رحيم أي أن الله عز وجل غفور رحيم فكنتم خير أمة أي أنتم خير أمة والأمة هنا المراد بها الطائفة كنتم خير أمة المراد بها الطائفة وخير أمة أي خير أمة على الإطلاق هذه الأمة بني إسرائيل في زمان كانوا خير الأمة فلما جاءت هذه الأمة كانت خيرا منها فأمة الإسلام خير الأمم على الاطلاق. قال ابن كثير يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم قال والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة يعني ليس فقط خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل قرن بحسبه والخيرية في الأمة ثابتة لكلها إلى يوم القيامة يقول كما قال في الآية الأخرى وَكَذَلِكَ جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا أي خيارا. كنتم خير أمة؟ أخرجت للناس أخرجت أي ظهرت وبرزت فهذه الأمة لها الظهور لا تخفى على أحد وظهورها يكون بامتثار ما ورد في هذه الآية فإذا تركت ذلك ذلت وضعفت وخفتت قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال ابن كثير والمعنى أن خير الأمم وأنفع الناس للناس ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأن أعظم نفع للناس أن تأمرهم بالخير وأن تنهاهم عن الشر أن تبعيدهم عن النار وأن تقربهم إلى الجنة هذا من أعظم النفع وقال فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمتح لهم يعني من اتصف بهذه الصفات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول كما قال قتاذة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة قال فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم قال من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها قال رواه ابن جرير ومن لم يتصف بذلك يقول ابن كثير ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلامة الخيرية في هذه الأمة القيام بهذه الواجبات فإذا تخلفت الأمة عن هذا تخلف بها قال الشيخ بن عثمين رحمه الله في شرح هذا الصالحي قال وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عز وجل قال كنتم خير أمة وخجت للناس أول أمر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم جاء بعد ذلك تؤمنن بالله مع أن الأمر معروفة على المنكر لا يقبل إلا مع الإيمان فالإيمان شرق لكل عمل لماذا أخر الإيمان وقدم الأمر معروفة عن المنكر قال وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر معروف أنه عن المنكر قال لأن شأن هذه الأمة أن تكون قاهرة غالبة لن تأمرو والأمر فيه علوب قال أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية فقدم الأمر بالمعروف وانهي على المنكر على الإيمان بالله وإن كان الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بدون الإيمان بالله لا ينفع ولكن لما كانت الأمة بمظهرها كان عنوان قوتها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية على المنكر لأن الإيمان في القلب أما الأمر عنها المنكر هذا يظهر في الأمة ويكون علامة عزها وقوتها فقدمه للدلالة على أن قوة الأمة وظهورها لا يكون إلا بهذا وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية فيها بيان الطريق في الأمر بالمعروف قال خذ العفو أي خذ ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر ولا تطض منهم الكمال فإذا عمل أحد منهم خير فاقبل منه وإن كان هذا الخير أقل قليل خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف قال ابن كثير وقال بعض العلماء الناس رجلان فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه وإما مسيء فبره بالمعروف فإن تماذا على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يردك أيده الناس خذ العفو إن كانوا محسنين منهم وإن كانوا مسئين مرهم بالمعروف فإن تمادوا وأبوا أعرض عن الجاهلين قال ابن سعدي رحمه الله هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم قال فالذي ينبغي أن يعامل, أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكر كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك قال ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وليستكبر على الصغير لصغره قال ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد ثم قال ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله عز وجل أن يقابل الجاهل بالعراض عنه وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه ومن حرمك لا تحرم ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق وهو أمر لكل الأمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل هكذا تكون دعوتك خذ ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر وإن قصروا وأمرهم بالخير وحثهم على الخير فإن لقيث من أحد أذى أعرض عنه ولا تبالي به وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات فيها دليل على أن وظيفة الأمر المعروفة عن المنكر عامة في هذه الأمة لرجالها ونسائها قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال بعضهم أولياء بعض تكون بالمحبة وبالنصرة وبالتعاضط والانتماء كل واحد يتولى الثاني ينصره ويساعده وإن مقتضى هذه الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن الموالاة للمؤمنين أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر وتحب لهم ما تحبه لنفسك بخلاف أهل النفاق أهل النفاق قال الله عز وجل عنهم قبل هذه الآية والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بعضهم من بعض اشتركوا في النفاق الذي ينعدم معه الخير في صاحبه وإذلك قال يأمرون بالمنكر لا يحصل الإنسان منهم خيرا إنما يأمرونه بالمنكر وينهونه عن المعروف ولا يساعدون أحدا في خير قال ويقبضون أيديه فإن مقتضيات الإيمان وصفات أهله موالاة أهل الإيمان ومعاونتهم على الخير والمعروف وقال تعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى بن مريا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هذه الآية فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وفيها الوعيد في ترك ذلك لأن الله عز وجل رتب عليه اللعن والطرد من رحمته لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله على لسان داود وعيسى بن مريا أي في الزبور وفي الإنجيل وفي الفرقان كذلك لأن الله وجل لعنهم وأصمهم وذكر لعنتهم في كتابه قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي من لله واعتدائهم وظلبهم على خلقه فالذنوب والظلب عقوبات عاقب بها الناس ثم بيّن الله عز وجل حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارب ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن من يركب مثل الذي اعتكبوا لذلك قال لبئس ما كانوا يفعلون والسكوت عن المنكر مشاركة في المنكر ويدل على تهاون الناس بأمر الله عز وجل ويدل على أن معصية الله عليهم خفيفة لأنهم لو كانوا يعظلمون ربهم لغاروا لمحاربه وغضبوا لغضبه فالله يغضب إذا انتهكت محارمه قال ابن سعدي في التفسير وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من, من المفاسد العظيمة يعني لماذا كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا لهذه العقوبة اللعن والطرد لماذا قال لي ما فيه من المفاسد العظيمه منها ان مجرد السكوت فعل معصيه ان مجرد السكوت فعل معصيه وان المباشر هساكت لان ساكت عن حق شيطان ومنها انه يدل على التهاون بالمعاصي وقله الاكتراث, وقلة الاكتراث بها ومنها أن ذلك يجرئ العصار والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها في ازداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية ويكون لهم الشوكة والظهور والغلبة قال ثم بعد ذلك يطعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر لأن الشر إذا انتشر والفساد انتشر واستقر في الناس ضعف الناكرون وأهينوا قالوا منها أن في ترك الإنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل الناس لا يعرف حكم هذه المسألة قال فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الإشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست معصية وذلك في بعض البلدان لو قلت أن المعازب حرام استنكروا واستنكفوا واستغربوا كيف حرام لأن لا أحد من الناس ينكر من كثرة سماء الناس حتى ما ينتسب للدين إما يستمع أو ساكت ويستعظمون الأمر أن تقول لهم هذا محرم هذا الإجماع عقد على تحريمه قالوا ربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة وهذا منتشر يكون غذاء الروح ومنها أن السكوت عن معصية العاصي ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض قال فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه فرأى الناس يفعلوه قد يرى أن من المرؤة أن يقلد الناس ولا يتخلف حتى يقل لا يقله متخلف قال فلما كان السكوت عن إنكار بهذه المثابة نصل الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم فبئس الفعل أن يسكت الإنسان عن المنكر ويترك النهي عنه قال الله عز وجل لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد هذه الآية فيها بيان أن الحق بين وأن في تركه الوحيد قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم أي أن الحق هو الذي جاء من عند ربكم جاء به رسولكم عليه الصلاة والسلام فكل ما جاء به الدين هو الحق وهو بين واضح قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ماذا هنا هل للتخيير أم للوعيد الوعيد أم للتخيير لماذا للوعيد تكملة الآية يسمع بعض الرموز من الدعاة يقول حرية الأذيان وأنا أقدس الحرية وأجل الحرية قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر هذه الآية ليست للتخير إنما هي وعيد بدلالة ما جاء بعدها إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا فالوعيد هذا يكون على التخير قال ابن كثير رحمه الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولهذا قال إِنَّا أَعْتَدْنَا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ناراً أحاط بهم صرادقها أي سورها فالحق الذي يدعى إليه بين ظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين فمن قبله وآمن به فله الثوار ومن ضل عنه فله الخزي والعذاب نعوذ بالله من الطلاب وقال تعالى فاصدع بما تؤمر هذه الآية كسابقتها فيها بيان للحق الذي يصدع به الإنسان ويؤمر الناس به ما هو هذا الحق نعم هو ما أمر الله به رسوله وجاء به رسوله في سنته فاصدع بما تؤمر وفيه دلالة أيضا على وجوب القيام بذلك من أين أخذنا هذا فاصدع فاصدع بما تؤمر أي أظهر ما تؤمر به وبينه ولا تأخذك في الله لو ما تلائم وهذا له عليه الصلاة والسلام ولأمته كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به وتأمر به الناس ولا يلتفت لغير الحق وإن كثر الشانئون وكثر المخذلون قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فسيوجد مخذلون من بينك وسيوجد مخالفون من أعدائك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم فعلى الإنسان أن يصدع بما أمر الله به ويأمر الناس به ولا يلتفت لغير الحق ولهذا قال الله عز وجل وأعرض عن المشركين أي لا تهتم بهم في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم فالعاقبة لك ولهذا قال بعد ذلك إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا لابد من الصدع بالحق وأن لا يخاف الإنسان في الله لوم تلائم والصدع بالحق كما تقدم بضوابطه وشروطه وأدابه وأحكامه وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون لمبيل من الذي يصدح به ويبين للناس جاء لبيان عاقبة الأن بالمعروة والنعن منقى فبين أن عاقبة ذلك النجاح في الدنيا وفي الآخرة فمن لازم الأمر والنهي نجا وهذه الآية وردت في سياق قصة أصحاب السبت وقصة أصحاب السبت ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف قال الله عز وجل في أولها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على السيف على الساحل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتوا لا تأتيهم حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت وأحله في بقية الأيام فكانت الحيتان الأسماك لا تأتي في بقية الأيام إنما تأتي في يوم السبت عقوبة لهم بفسقهم وظلمهم فاحتاروا على محارم الله عز وجل فنصبوا الشباك يوم السبت وحبسوا الأسماك واستخرجوها يوم الأحد فقالوا نحن ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد فقسم الناس إلى ثلاث فرق معظمهم تحايلوا واعتذوا على أمر الله عز وجل وفرقة أنكرت ونهدت وفرقة اكتفت بإن كان من أنكر إخواننا كفونا وسكتوا وقالوا لإخوانهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما يعني هؤلاء لا ينفع فيهم الوعب. ليس فيهم خير فقال الله الوعظون فقالوا معذرة إلى ربكم أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون أي يتركون ما هم فيه من المعاصي والتعدي ولا نيأس من هدايتهم فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما ذكروا به ولم يستجيبوا للناصحي واستمروا في غيهم ومعصيتهم نزل عليهم العذاب قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء هذه سنة الله عز وجل في عباده العقوبة إذا نزلت نجى منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وكان حقا عليه نصر المؤمنين وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس أي بعذاب شديد بما كانوا يفسقون فعلى الإنسان أن لا يترك الأمر والنهي مهما كان حال الناس ولو كثر الفصاخ والفساد يحافظ على بلده ونفسه ليؤذر أمام الله وينجو من عذابه ويكون سببا في هداية الناس فالناس إذا وجدوا المذكر لم يستمرئوا المعاصي هذه الآيات المتعلقة بهذا الباب وأما الحديث فنبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ناخذ بعض الأسئلة الصغيرة لا نطين كم ساعة داعش الأربع كم الدرس أخذنا له يقول يقول السؤال هنا أحد الأخوة يصلم على الإمام حتى يتر فيأتي بركعة ولا يسلم على الإمام ثم يعود إلى المنزل ويكمل قيام الليل مستدلا بقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وتراء هذا الفعل خلاف الأولاء وإن كان صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس إذا صلوا مع الإمام أن يصلوا معه فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فإذا انصرف قبله فوت على نفسه الأجر ولكن لو قال أنا سأوتر معه ثم سأزيد عليه ركعة فلا يدخل في حديث أنه ترك الإمام قبل وطره إنما صلى معه ولكن زاد على وطره ليجعل آخر صلاة من الليل وطرا وتأخير الوطر في آخر الليل فيه فضيلة قال عليه الصلاة والسلام سنجعل آخر صلاتك من الليل وطرا ولكن هذا للتخير والأولى أن الإنسان لا يزيد على صلاة الإمام إنما يسلم معه لأمرين اثنين الأمر الأول أنه يضمن أنه قد أوتر قد تغلبه عينه الأمر الثاني أنه أدعى للإخلاص لأنه لما يقوم يقول انظروا إلي سأقوم الليل بعد ذلك هذا لسان حاله يقول أنا سأقوم الليل لذلك قمت أوتر أنا سأصلي بالليل إن وفقك الله إلى صلاة الليل صلي بلا وتر واجعل آخر صلاتك من الليل وترا هذا للتخيير فالأمر في ساعة والحمد لله رب العالمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال ما حكم تتبع المساجد في رمضان أو غير رمضان طلبا للصلاة خلف إمام حسن الصوت وما حكم السفر لذلك مسافة أكثر من مئة كيلو تقريبا وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد السلسلة الصحيحة ومعنى فعل النبي عليه السلام أنه كان لا يسبح في السفر أما لا يسبح في السفر أي لا يصلي صبحة أي لا يصلي النافلة الراتبة إنما كان يصلي في السفر صلاة الضحى وصلاة الليل وصلاة الوتر وركعتين الفجر مع ذلك لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام أما تتبع المساجد إن كان لعلة شرعية ليس في بس أما إن كان من أجل تذوق الأصوات هذا منهي عنه يصلي أحدكم المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد إذا وجدت المسجد البعيد صاحب سنة ويطيب والمسجد القريب لا يقيم الحروف ويخطف القرآن ولا يحفظ شيئا ويصلي نقرا يخالف السنة والمسجد البعيد يقيم السنة ويطير في صلاته وانت تخشى خلفه لا بأس لان هذا مطلب شرعي لا كمخل به اما اذا استوت الامور لا المحافظة على جماعة المسلمين اولى ثم حفظ, الإمام حفظ قلب الامام ومرعاة جماعة المسجد طيب ثم فيه ايضا امتثال السنة اما اذا اقتضب حاجة شرعية لا بأس بذلك والله تعالى علىك أوقات الإنسان يعجز ومفتش من مسجد مناسب للصلاة يقول إذا كنت انا على منكر وأجاهد نفسي على تركه ورأيت أحد الأخوة على نفس المنكر فهل أنكر وأبين له أم أسكت خشية الوعي إذا حظي الشيطان للإنسان بهذا فقد حظي بأمر عظيم من منا ليس عنده أخطاء ومنكرات إذا قلنا من شرط انكار المنكر عدم فعل المنكر لم ينكر أحد من الناس كل من عدم خطأ فأنكر المنكر وانصح لنفسك وجاهد نفسك وإذا وجدت أحداً على ذلك انصح معي وجاهد نفسك أما, أما صاحب الرحى كان يأمر الناس معروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه هذا حاله كلية أما مجرد وقوع الناس في منكر لا يمنعه من وقوع من النهي عن المنكر لعل هذا سببا يكون في ترك المنكر يقول هل دهن الرأس ووضع الحنة على الرأس من بطلات الصيام ويجب القضاء الدهن وإن تشربه الجسم لا يؤثر على الصيام وهكذا الحنة لا يؤثر على الصيام وهل وضع الملطب على اليدين ورجلين يؤثر على الصيام لا يؤثر يقول جزاك الله خيرا أيهما أولى إكمال الصف الذي بين السواري أم ابتداء بصف جديد على أنه سيترتب انقطاع في الصف الذي فيه السواري إذا كان في المسجد سعة فالنهي صحيح صريح في عدم الصف بين السواري كان يطردون عن هذا وكان يكرهون الصف بين السواري ينهون عن الصف بين السواري أما إذا كان مسجد ضيق أو انتلأ بالناس والناس صفهم بين السواري والصف موجود الأولى أن تكمل الصف الذي يليك الأمامك الأولى أن تكمل الصف ولو كان بين السواري أما إذا كان في المسجد سعى فتأمرهم أن يتأخروا يقول قد ابتلينا في هذا الشهر المبارك بالمسلسلات والأفلام التي طيئة عجل الصيام فكيف يكون انكار هذا المنكر في البيت بالكلمة الطيبة والقول المعروف وإشغالهم بالخير ويكون أن تقضوا لهم تجتهد بما تستطيع وتحاول باستمرار تأمر وتنهى وتبين لهم الأحكام كن كالطبيب وارفق بالناس ما الفرق بين النهي والمنكر ما فهمت. هل يجوز الاجتهاد في العبادة في رمضان وغيره من الشهور ما فهمت. الاجتهاد في كل وقت ولكن في المواسم يزداد في المواسم يزداد إذا منع القرآن عن الخروج بعد الفجر هل يكون شفيعا لي؟ ولم يمنعه من النوم بالليل تكثر من القراءة. تكثر من القراءة والقرآن يعني من جعله أمامه قاده إلى الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والجلوس بعد الفجر مهم إلى طلوع الشمس فيه أجر كبير وإنسان لا ينبغي أن يفرط فيه خاصة في رمضان هل تقصير الثوب وقل الكعبين سنة أم فرض واجب الراجح أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام توحد على ما أسفل الكعبين بالنار قال إزرة الأممين لنصف الساق ولا حلج بينه وبين الكعبين وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وما حديث خيلاء هذا وعيد آخر ووعيده آخر قال ثلاثة لا يكلم الله من القياه لزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل هذا من باب الخيلاء هذا عقوبته أخرى هذا حديث عام وهذا حديث عام لا يحمل هذا على هذا فمن الخطأ أن يقول أنا أرخيه ولكن لا أفعله خياله هذا خطأ لأن ما أسفل كعبين فيه وعيد شيء آخر وذاك وعيده آخر هل قلع الدرس يفطر؟ لا لا يفطر قلع الدرس إلا إذا دخل شيء الإنسان استطاع أن يلفظه, يلفظه ثم دخل متعمداً هذا يفطره أما إذا غلبه شيء أيضاً لا يفطره بعض البعض يقولون اشتري اثنان والثالث مجاناً فما حكمه؟ جزاهم الله خير. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حلاوة التهجد جماعة بعد من الليل في العشر الأواخر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها والصحابة فعلوها مثل ما يفعلون الآن في الحرم المكي والدول العربية ليش الدول العربية بس هدي الصحابة والسلف والنبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليلة حتى ذهب ثلث الليل ثم التي بعدها قام حتى ذهب نصف الليل فقال أبو ذريا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا نصف الليل ما قاله طولت يا شيخ قال لو نفلتنا بقية ليلتنا قال إن الرجل إذا قام عن إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لما كانت الثالثة قام قال حتى خشينا ألا ندرك الفلاح قلوان الفلاح قال السحول وكان السلف كما قال السعب نيزيد قال قال حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر فقيام رمضان قيام الليل كله خاصة في العشر الأواخر أما تصلي ركعات أول ليل ثم تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتصلي كذل من السنة ليس عليه ذل من السنة وأنا من نفسي إذا صليت مع الإمام أصلي أول وقت ثم أصلي إذا أحببت أن أصلي أصلي في البيت لو أصلي أرجع مرة ثانية للمسجد ولكن لو رجع الإنسان العلماء يقولون به رحمهم الله والناس لا يطيقون والنفوص ف فلو صلى الإنسان ما في بس ولكن لو إنسان في آخر الليل أما يترك صلاة الناس هذا خطأ قال النبي قال الإمام أحمد رحمه الله فعل المسلمين أعجب إليه فيصلي مع المسلمين الصلاة كاملة فإذا أراد بعد ذلك أن يصلي له ذلك وإذا صلى في بيته فهذا أفضل واحسن خاصه اذا كان سيطول ويخشع في صلاته هذا لا شك انه افضل وجزاك الله خيرا المعذره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا Assum ha llegit la un va estar saiem un a gel es poch petit i vont seguir el